هذا <مؤمن> ذا <beğen> <مؤمن يتضحون> <مؤمن يتضحون> <مؤمن يتضحون> اليوم ها ذا مولد علي السجاد خلينا نستفرح معك ورايح الخبر اللي جاي خلينا نستفرح معك الخبر اللي علي السجاد هذا اليوم هذا اليوم ولد علي السجان لك وسط الجلو بشوق كبير بعد لك وسط الجلو بشوق كبير بعد وقرب من شوقي بس ما تعب قلبي بس ما تعب قلبي احساس المحب يحبك اصفى من العذب لما اغمض انجذب لطيفك بحبي لطيفك بحبي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لما خطر في خاطري القايف في ضب ناظري ولما خطر في خاطري القايف في ضب ناظري واتمنى اتمنى اليوم هذا اليوم مولد علي السجاد هذا هذا هذا لون ويل درب الطويل افك صباح والدليل من عيون ويل الطويل صدقني عنك ما اميل واتبع محب ثاني واتبع محب ثاني قالتي دروب الرحيل وبناظر في ظل مسير نومك لك على صبح عليل وتضرنا قرنا احزاني صدقني غيرك ما احب يا الطفي واجمل محب راح معك هذا اليوم هذا اليوم مولد علي هذا اليوم هذا اليوم مولد علي السجاد لازم كان القلم يكتب فرح <تلمة> صح قلم طعم الندم ما اندمي بحبك ما اندمي بحبك حبك بذات رسم وبختمته فواحن ختم ما يفهم يضحبك فهيم وتعلم يضربك وتعلم يضربك هو الامير والفاهم يحبك يصير يا ليل الناس هو والوالاك والوالاك يصبح منين اسعاد هذا اليوم هذا اليوم مولد علي السجاع خلينا نستفرح معك ورايح يخبر اللي جاي خلينا نستفرح معك لو سفري هذا اليوم هذا اليوم مولد علي السجاد هذا اليوم هذا اليوم مولد علي السجاد حيرني بحبك شو اقول ملكيت كل العقول حيرني بحبك شو اقول يا كل العقول يا العايش بين القصور انت ملكي ذاتي انت ملكي ذاتي اسانك اليوم العذول ويجرح احساس الخجل من عاشقك ما صح رسول ويهيجاهاتي ويهيجاهاتي وتاملي ويهي بهذا الخبر قصد الامان المنتظر وتاملي بها الحال هذا حال من الجريح ما هذا هذا اليوم هذا اليوم مولد علي السجاد من نصدق راح معك ورايح يخبر اللي جاي الهندسه الصوتيه والتوزيع يوسف الصبيحاوي وباكر الحاتمي مولد علي السجاد <سؤال> هذا اليوم هذا اليوم مولد علي السجاد أداء الرادود الحسيني مولى حسين الموالي الكلمات للشاعر الحسيني وليد الخفاجي هذا ونسالكم الدعاء